وعلى محمد وآله الطاهرين المسألة الثانية والخمسون إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤده مسد كما إذا اشترى أرضا وكانت هذه الآر متعلقة للخمس كان البيع بالنسبة إلى مدار الخمس خضوريا تم البيع في أربعة أخماس الأرض وكان فبولياً يحتاج إلى الإجازات في أمس من الأرض فإن أنضاغ الحاكم الشرعي بأتبار الحاكم الشرعي هو صاحب الولاية فإن أنضاغ يعني أنضى البيع رجع عليه بالثناء، يعني رجع الحاكم بالثنان على, ما على المشتري ويرجع على البائع اذا ادى الثمن الى البائع يرجع هو على البائع حيث ان الحاكم الشرعي يطالب المشتري بدفع الخمس والمشتري يرجع على البائع وإن لم يمضي الحاكم الشرعي ما امضى المعامله فله يعني فللحاكم الشرعي ان ياخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا اذا انتقل اليه بغير البيع من المعارضات كما اذا انتقل اليه بالصلح او انتقل اليه بالايجاره كما اذا فهمت هذه الارض اجره بتجاره مثلا وان انتقل اليه بلا عظاظ كما اذا انتقل اليه بالهبات يبقى مقدار قمصه على ملك اهله لان المعارض لا تصف مقدار قمصه بل ان يبقى مقدار على ملك اهله أهله هو الإمام وأستاذه يدفع مقدار الخمس على المكالي يعني المعامل لا تشفى في هذا المقدار أو في هذا المقدار هذا هو رأيه صاحب الأرض سيدنا قدس الروح يقول بأنه لا يتم البيع ليس لا يصح لا يتم لأن البيع صحيح لكن هذا ليس تاما فضولي لأن بيع الفضولي صحيح عندها بيع الفضولي صحيح لكنه ليس تاما يعني من انتقل الملك انتقالا تاما فهو صحيح متوقف على الإجازة إجازة من له الوجعين في مقدار الخمس البيع فضولي لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. البائع باعنا لا يهندك بمقدار الفمس لا يملك، فالعاكم الشرعي له حق الإنضاء وله حق فس المعاملات بحسب المصلحة التي يتأخذ إن انظر المعامله يرجع على المشتري والمشتري يرجع على الجاهل وإن لم ينظر المعامله فيجوز له أن يرجع على البائع ليطالبه بدفع الفمس وعلى المشتري ليطالبه بدفع الفمس ومخير الحاكم. ولذي الرجوع إلى أي منهم ما شاء من جهة تعاقب الأيدي كل معاملة فضولية متعاقب فيها الأيدي يصحُّ إلى المالك الأصلي أن يراجع أي طرف من أطراف المعاملات ترجع إلى البائع الأول, الأول أو المشكلة الثانية أو المشكلة السابقة ولو باللغة المشكلة منها للبائع للمالك الأصلي أو من له ولاية أن يراجع أي طرف من أطراف هذه المعاملة المتعاقب وقد تقدم في باب الزكاة ذكرنا هذه نظرة هناك في باب الزكاة يذكر سيدنا قد سسره بأنه لو أن البائع أجدى الخمسة أو الزكاة من غير المليئ يعني هذا الكتاب تعلق به الخاص رباعة وأدى خمس الكتاب من عين فقراء أو من نقد صحة المعاملة بلا عادة إلى إجازة الحكم الشائر وذلك لأنه ستأتي من جبلة مساء الخمس أنه يصح لمن عليه الخمس أن ينقل الخمس من عين إلى عين فقراء من أملاكه وصح هذا ذلك هذه العين تعلق بالخمس يصح له دفع الخمس من عين أخرى أو من نقد الحنقاء هذه هذا ذات في كحريل بناء على هذه المسألة بمجرد أن يجبع الخمس من عين أخرى هذه العين تكون خلوان من أي حتى تكون هذه العين بتمامها من كنة بمجرد أن يجبع الخمس من عين أخرى أو من نقد الآخر تصبح هذه العين بتمام أجزائها من كنة بمجرد أن تصبح ملكاً إثاناً انما تخرج عن الملك المباشرة إلى ملك المشتريين إلى حاجة المنزلاتين فإن الحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي فارح بقاء هذه العين متعلقاً بالخمس بمجرد أن تكون هذه العين حلوان من تعلق الخمس وتصبح بتمام أجزائها ملكاً للبائع تنتقل انما بعده صير واجه الى ملك المشتري نتيجة للبيع الذي يحفظ فلا حاجة حينئذ إلى إجازة الحاكم الشرعي من غير حاجة إلى الإجازة لدخوله في كبرى من باعت من لا أي إنسان يبيعه ونبيع لا يملكه بمجرد أن يملكه بعد ساعة أو بعد يوم ما ذلك بيع باقيا ولم يقصد أحد الطرفين عقد البيع ما زان العقل براقياً بمجرد أن يملك المبيع تماديقياً يدخل في ملكه على ما ورد عن الملك إلى الملك مستحيل. وذكرنا رواية دلت عليه وردت في الركاز هذه الرواية أنا ما وجدتها. باب الزكاة ما وجدت نسيت. على طلحة بمجرد دخوله في كبر من باع ثم لم لا تأتي في فسخ المعامل سواء وجدت هذه الرواية أم لا. هذا كله بالعنوان الأولي بحسب العنوان الأولي أن البيع في مقدار الخمس فضولي يتوقف على اجازه الحاكم الشرعي أو يتوقف على أن يدفع الخمس من عين أخرى لتصبح هذه العين بتمامها ملكا له ما ثم تنتقل الى ملك المشكلية على حاجة أمرين هذا بالعنوان الأولي أما بالعنوان الثانوي فنرجع إلى أخبار التحديد. هل أن أخبار تحديد الخمس للشيعة تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد؟ إذا قلنا بأن أخبار التحديد ما كان لنا فهو لشيعتنا، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، وما أشبه ذلك من الأخبار. إذا قلنا بأن أخبار التحديد خاصة. بالارض التي تنتقل ممن لا يعتقد بالخمس كما اذا كان واحد مخالف باعه ارض وهي متعلقه بالخمس فهنا لك المهنه وعليه الوزر يعني تنتقل الارض بكلامها الى ملكك ويصعب مطالبا بالخمس اخبر التحديث تشمل هذا الموضوع لكن هل تشمل انتقال الارض ممن يعتقد بالخمس لكنه لا يخمس عصيانين كما إذا انتقلت الأرض من شيعين إلى شيعين آخر هناك يرى سيدنا قد يسسرور كأنه بل أكبار التحليل عامة التحليل لسانه عامة سواء كان الانتقال ممن لا يعتقد بالخمس أو كان الاتقال ممن يعتقد بأنه لا يخمس عصيانين إذا انتقل إليك شيء متعلق بالخمس فلك المهنى وعليه بتمامه يخلو في ملكك درجته هو بالخمس في ذنبته بناء على هذا من بعد المعاملة أصلا هذه بيحضوري وش معاملة صحيحة فامة وقد نبث المشتري تمام الأرض فلا نحتاج لا إله إجازة بحاكم الشوائي ولا نحتاج إلى أن البائع يدفع الخمس من عين أخرى حتى تصح هذه المعاملة كلا الوجهين السابقين اللذين ذكرناهما بالإعنان الأولي لا نحتاج إليهما لأن هذه الروايات داله على صحة المعاملة وانتقال مبيع بثمانه إلى مدين الشريف الرواية منها ما رواه الشيخ عن أبي سلامه سالم بن مكرم الجمال وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل وأناها حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له الرجل ليس يسألك أن يعترق الطريق وإنما يسألك خادما يشتريها يعني أنا أو امرأة يتزوجها او ميراثا يصيبك او الكلام او شيئا تعطيه جدا فكلا يعني يفعلك ان هذه الامور انتقلت اليه وهي متعلقه بالقوم فقال هذا لشيعتنا حلال الشارد منهم والغائب والميت منهم والحائب وما يولد منهم الا لهم القيامه وهي لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن احللنا ذلك ظاهر الزرير والأمور كل مال ينتقل إليك وهو متعلق بالخمس، سواء انتقل إليك ممن لا يعتقد بالخمس أو ممن يعتقد ولا يخمس أصيانين كل مال انتقل إليك مما مما هو متعلق بالخمس فهو له حلال فهذا معنا المعامل لك حلال يعني أن المعامله التي يوجده على هذا المال صحيحتان، فهذه النصوص حاكمة على نصوص أن لا بيع إلا في ملك. نص لا بيع إلا في ملك يقتضي أن البيع في مقدار الخمس ظرية. هذا المقص الذي يقول فهو لشيعتنا حلال. الشاهد منهم والغائب والحي منهم والميت وما يولد الى يوم القيامه هذا نص حكيم على هذا. أو لا غير إلا في <تصفيق> ملك هذا نستطيع هذا المقدار من لكم هذا المقدار من لكم فحينئذ تقول معنطتها والحياة. رأيته أن الخمس ينتقل إلى البدل إن كان لهذا دليل يعني البدل اللي عند البائع من خمسة العين، الباع العين ينتقل إلى بدل العين سواء كان نقدا أو على طول إذا لم يكن لها بدل كما إذا واحتها كبل بدون بدل فتدخل إلى المثل العين. المسألة الثالثة والخمسون. إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها القمس كما إذا كان ميراث أو تعلق بها القمس لكنه أزاد صلى على فنمت هذه العين، وزادت زيادة متصلة كما أن الفسيل مثلا أصبح شجرة او أو كما أن الشجرة أثمرت وجب الفمس في ذلك النماء وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية سيدنا خدس سرورة فصل الكلام بأن الفمس التي بأن العين التي هي ليست متعالفة للفمس عينة من معرفة الفمس ولكنها زاجة الزيادة إما عينيين وإما حكميين والمقصود بزياده فقميات بتاعتك الزياده اما عينيه واما فقميات والزياده العينيه اما متصله فهو اما منفصله فالكلام هو في زياده العينيين ثم الكلام في زياده الفقميات اما الكلام في زياده العينيين فالزياده العينيه اما متصله واما منفصله قدم الكلام سيدنا في زياده المنفصله كانتاج الحيوان غنم وانجب بستان واثمر زياده منفصله يقول هنا حسب ذلك اذا قلنا بان موضوع الخمس الاكتساب كما يرى السيد الامام رحمه الله موضوع الخمس والاكتساب مو مطلق الفائده لا خصوصا أن يطلق عليها أنه اكتساب يعني قام بمؤونة وراء بمؤونة حصل على شيئين هذا موضوع في نظره إذا قلنا بان موضوع الخمس هو الكتاب الشجرة افقرت انه مسروج او قدم هذا الغنم او لسه بما ان هنا لم يكتسب يعني لم يقوم بمؤونة حصل وراءها على شيئين فلا يجوز يعني عدم عنوان عنواني أنا نقول أن أعطي الأعطاء يخذون بكثامها تقشى أو كده شو؟ يعني تقشى، تقشى، أعطى الحروم وكذا بدأ على حتى تكتسروا ترغب ما تكتسروا معا؟ حال جدًا خلو هذا الشكل نمي. نمي. نمي أو هذا الذي أعطى ما كان نتكتبه شيء مثلا هذا الذي ما كان على وبناء على هذا لا يجب على أنه المدار على عنوان الفائدة كما رأوا سيدنا في السورة أنه لا استفادك أو ما استفاد استفادك أي مدار على عنوان فائده كما هو أضاره ابن زياد السابقه أو فائدة يفيدها أو فائدة يفيدها مطلق ما استفاده ما أرده أو أنه مثلا في روايه <تصفيق> في رواية المنطقة التماعية في كل ما يستفيده المر من قليل أو كثير ما يستفيده عنوان الاستفادة عنوان الاستفادة طالب وبعد أن يسقط عنوان الاستفادة بلا إشكال يجب الخمس في مقدار النماء إذا كان زائدا على مؤونة السماء هذا بالنسبة للزيادة المتصلة أنما بالنسبة للزيادة المتصلة طبعا الزيادة المتصلة التي يكون لها قيمة عرفية أما مثل لبنى الحيوان بمرض انتقخ ردنه وقالوا لها المتصلة هذه ليست الحالة حتى يجتف عليه لابد أن تكون الزياده المتصلة مما لها مالية العرفين به قيمة يتنافس العقلاء عليها مثلا هذا حتى يصبح أنه يقع زيادة المكتسرة بالنسبة للزيادة المكتسرة نفسه الكواني هل المدار على عنوان الاكتساب او المدار على عنوان الاستفادات إذا كان المدار على عنوان الاكتساب مكتسب شيئا نمى الشجار مثلا أو نمى الحيوان فحينئذ لم يكتسب شيئا فلا يوجد عليه الفون واما إذا قلنا بان المدار على عنوان الفائده فلا اشكال في نظرنا يجب استفاد كان عند فسيلة شجر مثلا كان عند مثلا الحيوان هذيل أصبح عند الحيوان مثلا سمين مثلا تقدر قيمته بكذا فيقال إنه يستفاد لماذا يقال استفاد لذلك يجب القوم تقدر يعني كان هذا افترضوا هذا قبل سنة يسوى 100 الآن يسوى مئة أو عشرين ألف زياده يجب اخراجهم همسي همسي الكلام في الزيادة الرقمية الزيادة الرقمية عبارة عن كتاب سواء صار لها منشأ أو ليس لها منشأ يعني ارتفعت قيمه الحيوان لانه سنين او ارتفعت قيمه الارض لان السوق ارتفعت لقيام به من شئين من شئ من المنشا فيه والمهم ارتفع أن, ان هذه العين ارتفعت قيمتها السوقيه سواء كان ارتفاع القيمه لمن شئت او لم يكن لمن شئت من الممكن ان السوقيه ارتفعت فهل يجب الخمس في هذه الزيادات الفقنيه او لا يجيب يقول سيدنا قدس سيروم ما صورتها الصوره الاولى ان العين متعلق بالقوس فما إذا كانت هذه الأرض التي اشتراها زائدة على مؤونة سنتين فكانت متعلقا بالخونس وخلّها ما لحظة إلى أن ارتفعت قيمتها السوقيه عندما ترتفع قيمتها السوقيه يخرج خمسها بقيمه بقيمة يوم اشتراها أو بقيمة بالفعلية ارض اشتراه وكانت واحده عن مؤونته ومتعلقا بالخمس وارقاها عنده خلال ارتفاع كلمته السوقيه يجب اقرا لخمسها بقيمتها الفعليه لا بقيمتهم اشتراها في هذه الصوره لا اشكال بان الزياده الحكميه يعني ارتفاع القيمات يجب اقرا لخمسه في هذه الصوره الا ان هذه الصوره خرجت مع محل في العين التي ليست متعلقاً في هذه الصورة ما اذا الصورة الثانية ما إذا كانت العين ليست متعلقاً للفاوم فهنا أيضاً صورة كامل الصورة الأولى أن هذه العين اشتراها أو انتقلت إليه من غير معارضة عين انتقلت إليه بالإيه أو عين اتقلت إليه بالجبة ولم يجب فيها الخطس مثلا أو كمسها من أن العين ترت أن تنتقل إليه بغير معاوضة ترت أن تنتقل إليه بمعاوضة الصورة الأولى يعني ما إذا كانت العين انتقلت إليه بلا معارضتين كلم انتقل إليه بالإرض أرض انتقلت إليه بالإرض وارتفعت قيمتها السوقيات يقول هنا لا تعد العام الماضي انتقلت إلى بالارض وكانت قيمتها مئة مرت عليها ثلاث كاملة واصبحت قيمتها مئة وخمسين وما بعد مجرد زيادة القيمه لا تعد فائده بنظر العمر لا يقال عند العقل مستفاد العام الماضي الأرض مئة الآن الأرض وخمسين استفاد ما يقال ماذا للفنه استفاد بريد شون دخل في كيسه شنو دخل في كيسه وضعيني علقة في بريد ملكه بأجره هو أرض ومكلمة في مترها منه على عمص ما دخل في كيسه ماذا؟ ما دع بس هي متعلق يعني أكو بي الزائل وانا ارتبعته في كبيرت هي أكو بس وما دخل في كيسه شلون خربيه الشركات يعني الشركات كانت جاييام عن طريقه ا ب كل شيء مرتبعه في مكاتب الشركات كانت متجمعه الان صارت في 220 جاز ينتقل المستاجر بل أن سيدنا قدس سروا يترقى حتى إلى صورة البيت. أرض ورثها قبل عام وكانت اتيمتها يوم ورثها من والان بعد سنة باع فباعها بثناء وفادي ما دخل في تلك شيئاً هو هذا كأنه من الأول ورث مئة وخمسين كأنه من الأول ورث مئة وخمسين عن عرفة الله يقول له لا ورث مئة وخمسين بمثلة استفاد هذه أرض مورية أهزال فيها جهة بنظره يقدس سرونه وعرفة هذا ليه رأس مطمئن فهو مئة وخمسين سير تسعين مثلا قيل إديت ما استفاد هذا شيئا ما دخل فيك شيء؟ ما يدخل في يعني من المستحيرة <تصفيق> <تصفيق> وعلى الجملة سواء انباء ام لم يبيع لم يربح كذا فلم تتحقق فائده هذا يكون سؤال وللحق به ما هو شبه المعارضات الما رجل أعطى لزوجته المهرانة أعطها حروب ما أعطها نفسه أعطها قلادة كمانة هذه الثلاثة بعد عام زالت في مجبار سواء باعتها المرأة أو لم تدعها ما يخلق في خيط وصل الشيط كان المهرم الثلاثة وكيف كان فلا ينبغي التأمون فلا ينبغي التأمل في عدم وجود الحمص في الزيادة في هذه الصورة هو يقول الزيادة ايه بس ما في فائدة لعدم صدق الفائدة لنغير فرقين بين صورة البيع وعدمها باعها او ما باعها هذا المقدار لا يعد فائدة بنظر الحصول معا؟ ما ادل هذا عرف هذا الكلام في الصوره الأولى، الصوره الثانيه أنه تنتقل إليه بمعارضة، كما إذا اشترى. ما اشترى الأرض فزاد الكلام. هنا ايضا هذه الصورة لها صورتان. طارئا يشتري العين للتجاره وطارئا يشتري العين للاقتناع. فإذا اشترى العين للاقتناع. اشترى أرضاً يقتنيها قل من المثنين نلعى الحل لإيضاً نجد فإذا اشترى العين للاقتناء وزادت قيمتها السوقية فسكن الدار أو ركوب السيارة ويستفيد من اجرتها كما إذا عدها للإيجارة من نمائها أو نتاجها كما إذا اشترى بخراً لينتفع من أصواتها وألبانها وما يتود منها إلى آخرين. الله في هذا القيسم يعني إذا اشتراها للاقتناء فلا ينبغي التأمر في أنه ما لم يبع لا يسلق الفاسرين ما بعد ما اتوق من هذا الصور ما للاقتناء وما جرى إلا صحيح يتوق من هذا الصور نشاط وقصر ما بعد خمس مئة في ماذا على الارض التي يقلن ربع وان كان هذه الارض فعلا العقلاء يتنافسون على بناء وخمسين مو بناء لكن هذا المقطع امر اعتباري لا هذا الارض في هذه الساعه العقلاء يتنافسون على بناء وخمسين بعد العقلاء يتنافسون عليها بمائتين بعد سذا يرمون بثلاثمائه هذا امر اعتباري تنافس العقلاء على هذه الأرض.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 لماذا يا سيدنا قلت هنا انه اذا حتى لو باع ما يسبق باع ارض ورثها وكانت قيمتها يوم الميراث مئه صارت قيمتها بعد سنه مائه وخمسين باعثه هنا اذا باع يسبق انه سبح ماذا افعل مجرد ان تلك قد انتقلت اليه بالفرع وعاد هي انتقلت إليه بالشراء هل هذا يغير في سخانو الفائدة؟ نعم. ما يغير ؟ ظاهراً ؟ من يغير؟ هو يقول السيد ظاهراً يغير لان هناك تبدل اشتراه اشتراها بمئة تقطع مئة شنو جثة لقاء فهو خرج من كيسه مئة ثم رجع إلى كيسه مئة ما تغير شيء وظاهر. بعد سنه بعد مائه دخل في كيس مائه وخمسين خمسين 50. دخل في كيس خمسين اما هذا الذي انتقلت اليه بالارض فهو في هو مستفيد ارض انتقلت اليه بالارض فهو في الاصل شنو مستفيد هذا الذي انتقلت اليه صار شنو 150 وخمسين لا يقاده المستفاده ف... اي ما هو الذي استفاد هل العرض يدق ويقول بانه استفاد عينا قبل سنة واستفاد خمسين الان بعد سنة. او المرورف يقول فاستفاد ميراجه. والميراج لا اجبه يقول اي لا الاولى ويقصر في هذا القسم بين البيع وعدمها فلا يجب القنص الثاني يعني في عالم البيع انتفاء السائده ويجب في الاول الحصول للزياده على المشترى وهو معنى عرفان فانه يعني الرز عرفان انما يقاس بالاضافه الى راس المال كم ذاك راس ماله فكان مئه طرايتان قد ربحت السماء قد ارتدى كان الاصغر لم يفعل خبرت ما لم يفعل أما في مرحلة الميراث ما يقال بأن رأس مالك ثانين أطار منه وخمسين استفاد الميراث انت ما الميراث لو أنهم كانوا كثير الميراث ثم بطي على ولا وراء ونوضعوني الزيارة ما يستفيدهم من الزيارة ما نازلنا في هذه الصورة وهي صورة ما اشترى أرضاً للاقتناء هذه التجارة. ونسي قصة هذه الصوره بين أبيه. ونسي ابنه شديد الحكيم. سيد الحكيم يقول لأنه إذا باعها، أنتي إذا باعها وكان ثمن من جنسها أو كان ثمن غير ذلك. دارت يشتري أرضاً بمئة. ثم يبيعها شنو؟ بمئة وخمسين فالسنم من جنسي ما دفع في الماء انه يقال مئة وخمسين اما اذا اشترى ارضا او اشترى غننا بمئة ثم باع الغنم بدعير مو بمئة وخمسين هو الدعير اتنى في السوق مئة وخمسين ولكنه ما اخد مئة وخمسين اخد كذلك بالدعير هنا في هذه الصورة ما يصبح المعنى الفائده ثم ان هذا واضح فيما اذا كان الثمن من جنس ما اشتراه واما اذا باعه بجنس آخر كالعروض كما لو اشترى شياه بالدنانين ثم راعها بالبعير. باعها بالبعير فما اشترى بغير ما باع فهل يجب القمس استشكل فيه بعضهم للتشكيك في, في صدق الزيادة ماذا بذلك عنوان الزيادة ولكنه بلا إجلاف في صدق الزياده المحثقة لعنوان الزيادة بين كون الثمن من النقود أول عروض إذ الاعتبار عند العقلاء بما يدخل في كيسه إيضا عن ما يخرج خرج من كيسه غنان قلتهما دخل في كيسه بعير إذا شخمه ومنسيه فقرأت كيبور سيقول ما دخل في كيسه اكثر مما قلل في كيسه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 ومن ثم سرى لا يركابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة وإن باعوا بنقد آخر غير النقد الذي اشترى سورة مثلا باع حق اشترى الشياة بمئة دينار حراقي وباع الشياة بمئة دينار كويتي والدينار الكويتي أفعل في مثل دينار هل هنا العثب لله؟ مهما هذا غير ذاك كمثل دخل في كيسه أكثر من ما خرأ يشهد المدرح على هذه المدرحة على هذه المدرحة أنه دخل في كيسه أكثر من ما نقدر نعملها بالصورة الأولى من ورث أرضا سيمتها مئة دينار. حينما ورثها دخل في كيسه مئة دينار. بعد سنة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 هذا كله فيما إذا اشترى الارض للاقتناع وأما اذا اشترى الارض للتجاره اذا اشترى ارض للتجاره فهو بلا اشكال لا يريد المحافظه على عين الارض وانما يريد المحافظه على المالية من يشتري شيئا للتجاره قبضه المحافظه على المالية وعلى العين فمتى ما زادت هذه الماليه في اي وقت من الاوقات والا يدعي هناك إذا اشترى أرضاً للاقتناء خفض العين، العين ما لم يجعله خلال الأرض أما إذا اشترى أرضاً للتجارة فالبنتيجة هي ما قبض أرض لحظ عندهم قبض مالية قبض مئة مال دينار لمجدد أن تجدى دينار مئة دينار بحسب الأرض وثير مئة وخمسين وإن لم يجعله يقض عنده مئة وخمسين مو عنده دينار فهذا هو الصدق واما في القسم الاول اعني ما اذا كان المقصود من المعارضه التجاره والازدياد في الماليه من غير النظر الى الخصوصيات الفرديه حيث ان كل من اعد نفسه للتجاره الفقاك الذي يبيع الغاز والحبوبات لا هم له بعد المحافظه على للمال سوى الزيادة على المالية والعثور على الغنيمين لغض النظر عن خصوصيات وكشخاص فحينئذ فيشترى الثلعة أول سنة رخيمة فإزدادة القيمة آخر السنة فالظاهر وجوده خمسي الثلاث لصدق الرنش والكالية من غير أن يتوقف الصدق المزبور على تحقص به خارجان فإن الاستفادة في نظر العقلاء هنا منوقع بزيادة القيمان وبهذا الاعتبار يقال فلان أكثر قوة من فلان مبعد الاراضي بمقدار ما لها من الماليين عند عشر وكلان عند مينة أرضا فإذا العشر تسوى الملايين في المئة ما تسوه يوم أكثر من أوفرية القيمات لا بفعلية التمجينة لا بفعلية الزيئة هم أنه أوفر قيمةً من غيره وعليه يجب الخمس في زيادة قيمة سواء ان تعال زياد لم يبيع كما هذا في زيادة